من رأى مقتل حمزة انفجر جرح بأعماق قلب القائد صلى الله عليه وسلم حين سأل أصحابه من رأى مقتل حمزة فقال رجل أعزل أنا رأيت مقتله قال صلى الله عليه وسلم فانطلق أرناه طلق الرجل يمشي يتخلل الجثث الدامية حتى اقترب منه فإذا الجسد لا يشبه جسد حمزة قد قطع أنفه وأذناه وشق بطنه وشوه فتكدر الرجل واستدار مباشرة نحو نبيه صلى الله عليه وسلم خشية أن يراه فقال وصوته يقطر حزنا يا رسول الله مثلا به والله فكره صلى الله عليه وسلم أي ينظر إليه لكنه قال كلمة مبكيه لولا أن تجد صفيه في نفسها تركته حتى تأكله العافية فيحشر من بطونها لكنه صلى الله عليه وسلم خشي على مشاعر عمته أن ترى ما فعل بأخيها، لكن صفية علمت وهي بين النساء تسعف وتداوي، فتركت ما معها ومن معها، وأخذت معها ثوبين وأقبلت بهما تركض ملهوفة تبحث عن شقيقها، ولما اقتربت من الأجساد المشوهة لمحها صلى الله عليه وسلم من بعيد فلم يعرفها لكنه كره أن ترى النساء ما جرى فأمرهم بإيقافها وصاح المرأة المرأة كان ابنها الزبير بن العوام إلى جانب قائده فعرفها فتوجه يركض نحوها ليوقفها واستمرت تركض حتى اعترضها برفق لكن صفية بنت عبد المطلب امرأة جلدة أصرت على المواصلة فحاول ابنها منعها فضربت صدره غاضبةً حزينةً ونهرته قائلة إليك عني لا أرض وقررت المضي فأبلغها بوصية نبيها وقال إن رسول الله عزم عليك عندها امتثلت صفية لأمر نبيها فتوقفت، لكن دموعها لم تتوقف، أخرجت قطعتي القماش ومدتهما لابنها الزبير، وقالت وقد انفطر قلبها، هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله، فكفنوه فيهما، ثم انطوت على جمر الفراق وعادت، وعاد الزبير بالثوبين، وعند وصوله لأصحابه التفتوا فرأوا شهيدا أنصاريا قريبا منه، قد شوهه الوثنيون أيضا. هنا تقاسم المهاجرون والأنصار الأكفان كما تقاسم الأحزان. فقال الزبير وجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فلم يكن لعم قائد الدولة وسيد الشهداء أن يحظى بكفن أفضل من أخيه الأنصاري تأبى أخلاق الإسلام ذلك لذا أجرى الصحابة القرعة بينهما